صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه سورة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة مع سورة الغاشية وفي صلاة العيد وكان يقرأ بها أيضا في الوتر يقرأ. سورة الأعلى يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص في ركعات الوتر وذلك لعظم هذه السورة والتذكير بها وهي مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة هذا قول الاكثر وبعضهم يرى انها مدنيه ومعنى سبح هذا أمر من التسبيح التسبيح هو التنزيه سبح ينزه اسم ربك نزه اسم ربك الله جل وعلا له أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو وكلها تدل على الكمال والعظمة ومنها تسع وتسعين من احصاها دخل الجنة كما بالحديث والله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال جل وعلا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وقال سبحانه وتعالى في اخر سوره الحشر له الاسماء الحسنى فاسماء الله جل وعلا كلها حسنى بمعنى انها تتضمن معاني جليله وليست مجرد اسماء بدون معنى وانما يتضمن معاني جليله لله سبحانه وتعالى وكل اسم منها يدل على صفه من صفات الله السميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر والعليم يدل على العلم والحكيم يدل على الحكمة الغفور يدل على المغفره وهكذا كل اسم يتضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا له أسمى وله صفات عظيمة فقوله سبح اسم ربك أي جميع أسماء الله اسم ربك أي جميع أسماء الله تنزه وتسبح لأن الاسم المفرد اذا وظيف فإنه يعم قوله سبح اسم ربك أي سبح أسماء الله نزهها عظمها وادعوا الله بها توسل إليه بها بخلاف الذين يعطلون أسماء الله وصفاته فينفونها عن الله أو يحرفون معناها ويفسرونها بغير تفسيرها من المعطلة من الجهمية والمعتزلة والاشاعره كل من كل من يعطل أسماء الله عز وجل فهؤلاء لم يسبحوا اسم ربهم لم يسبحوا اسم ربهم ولم ينزهوه ولم يعظموه ويوقروه ويعرف معناه الله بالله الله سبحانه وتعالى وقيل معنى سبح اسم ربك أي سبح ربك أي نزهه فيراج بالاسم المسمى تراد بالاسم المسمى ولا تنازي بين القولين لأن من سبح الله سبح اسماءه وصفاته ومن سبح الأسماء سبح الله سبح المسمى ولا تنازي بين تفسيرين الاعلى صفه للرب صفه لربك أي ربك الأعلى وطيل صفة للاسم اسم ربك اسم الاسم الأعلى فهو إن صفة للربك وإما صفة للاسم اسم ربك ولا ثنا أيضا ايضا بين التفسيرين لأن العلو لله سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته وافعاله علو الذات فوق مخلوقاته وعلو القدر وعلو القهر هذه معاني العلو كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته ثم وصفه وصفا آخر جليلا عظيما فقال الذي خلق الذي خلق فسوى فهو الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ولا أحد يخلق غير الله سبحانه فهو المتفرد بالخلق والايجاد الذي خلق اي اوجد الاشياء من عدم فسوى عدل المخلوقات ووازنها وجعل كل شيء سويا في خلقته في اعضائه في جسمه فهو خلق سبحانه وتعالى فسوى أي عدل خلقه ووزنه جعله متوازنا متعادلا لا نقص فيه خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر قدر المقادير كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن مقداره كل شيء له مقدار وكل شيء عنده بمقدار خلق كل شيء فقدره تقديرا كل شيء موزون فالله سبحانه وتعالى قدر الاشياء بمقاديرها واحجامها ووزنها لا تفاوت في ذلك لأنها صنعه حكيم عليم سبحانه وتعالى قدر فقدر خلق الحيوانات قدّر خلق النباتات والأشجار قدّر خلق الإنسان كل شيء خلقه الله وقدّره تقديرا لا ترى فيها شيئا متفاوتا كل عالم من العوالم كله بمقدار هذا شيء واضح عالم من بهائم. عالم الإنسان عالم النباتات والاشجار عالم الحشرات، عالم الطيور كل شيء الله جعل له مقادير وموازين قدر فهدى أي دل دل كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه دون أنه يعلم دون أنه يعلم أو يرشد بل هو بفطرته بل هو بفطرته يستدل على مصالحه ومنافعه فتجد المولود سواء كان إنسانا أو حيوانا تجده أول ما يبحث يبحث عن الثدي يبحث عن الرضاع لأن الله هداه إلى ذلك يعني دله هداية دلاله وارشاد دون أنك تعلمت أنت ما تب تروح الاغنام الأغنام أو الجبل او أو النساء تروح تدل المواليد على الثدي والحليب فهي بمجرد ما تخرج إلى الدنيا تبحث عن ثدي أمهاتها الله دلها سبحانه وتعالى على ذلك وكذلك دل الذكور على الاناث فذكور الأغنام تذهب إلى اناثها وذكور العذل تذهب إلى ذكور الخير ذكور الحمير كل شيء يذهب إلى جنسه وإلى, وإلى أمثال ولا أحد يعلم ويدربه على ذلك فذكور المخلوقات تهتدي إلى اناثها وتهتدي إلى المكان المهيأ لها ولا أحد يدلها على ذلك هذا بهداية الله لها أعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى كل شيء إلى مصالحه ومنافعه وما يبقي عليه حياته قدر فهدى هذا دليل على قدرته وعلمه واحاطته سبحانه وتعالى واتقانه للمخلوقات أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلق صنع الله الذي أدفن كل شيء هذا من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته وإلهيته ووجوب عبادته وشكره الذي قدر فهده هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، وهو كل صفة لله لربك صفة لربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر كل هذه الصفات للرب سبحانه وتعالى، والذي أخرج المرعى نباتات نراعي خرجها من الأرض. تجد الأرض يابسة ثم اذا أنزل الله عليها المطر احتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من الذي أخرج هذه المراعي على اختلاف أنواعها وروائحها وطعومها ومنافعها ومناظرها من هو هذا؟ والخلاق العليم سبحانه وتعالى اخرج المرعب فجعله غثاء اول ما يخرج هو ويورق ويكون له بهجه كله بهجه ومناظر عجيبه ومناظر, ومناظر بهيجه تسر الناظرين تعجب الناظرين من الذي أخرج هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى ثم يعود بعد نظرته وبهائه وجماله ويكون غذاء يعني يابسا بعد رطوبته ونظارته وحسنه وجماله يابس ويصير يصير كما تعلمون هشيما تذروه الرياح هشيم تذروه الرياح وما كانه وجد احوى يعني اسود غثاء اي يابسا احوى يعني اسود بدلا كان اخضر فيه نوار يصبح غثاء اسود فهذا دليل على قدره الله سبحانه وتعالى والذي يخرج المرعى فجعله هساً أحوى ولما ذكر هذه الآيات قال لرسوله صلى الله عليه وسلم سنقرأك سنقرأك فلا تنسى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب ما كان يقرأ ولا يكتب كان أمينا فلما أراد الله جل وعلا أن يبعثه أرسل إليه جبريل عليه السلام وهو في غار شراء يتعبد جاءه جبريل في الغار قال له اقرأ على صورة رجل جاءه على صورة رجل قال له اقرأ قال ما أنا بقارب لم تعلم ولا أعرف القراءة قال له اقرأ قال ما أنا بقاري يخبر جبريل بأنهم لا يحسن القراء ما درى أنه جبريل ولا أحسب أنه عادي ما أنا بقاري فقطه ثم أرسله ثم قال له اقرأ قال ما أنا بقاري ثم غطه الثالثة ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق فعند ذلك حفظها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مبدأ اقرائه صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا أول ما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام ثم تتابع عليه الوحي وكان صلى الله عليه وسلم يهتم عندما جاء جبريل له بالوحي يهتم في حفظة. يهتم في حذر ويخاف من ضياعه تكفل الله له سنقرئك فلا تنسى تكفل الله له بأن يحفظ ما يقرئه إياه وأنه لا ينسى هذا تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى لا تحرث به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله تكفل لرسوله أن يحفظه القرآن الوحي وأنه لا ينسى شيئا منه لا ينسى شيئا منه ولذلك اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم فصار لا ينسى شيئا نزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطه جبريل سنقرئك ولا تنسى هل تهي أهل الرسول تهي أهله لأن يحمل هذا الوحي وان يبلغه للناس وان يدعو اليه الذي يقوم بالدعوه لا بد ان يتعلم اولا لا بد ان يتعلم ويتاهل اولا وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سنقرؤك سنقرئك سنلتنفيس اي مستقبل فلا تنسى ما نقرئك اياه فلا تخف من ضياعه سنحفظه عليك ونعينك على استحضاره الا ما شاء الله الا ما شاء الله ان ينسيك اياه وهو المنسوخ ما ننسخ من آية أو ننسيها المنسوخ لأن الله جل وعلا ينسخ ما شاء من القرآن ومن التشريع على حسب مصالح العباد إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه مما نسخه الله عز وجل إنه يعلم الجهر وما يخبر إنه سبحانه يعلم الجهر ما تجهرون به فارفعون به أصواتكم وما تخفونه في أنفسكم فلا تتكلمون به هو يعلم ما في صدوركم وما في قلوبكم وما تهتمون به أو تهمون به وإن أخفيتموه وكتمتموه إن الله يعلم سبحانه وتعالى يستوي عنده الجهر والخفى يستوي عنده السر وأخفى اخفى من السر لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى إنه يعلم الجهر أي ما يجهر به وما يخفى أي لا يجهر به فالإنسان يكتم أشياء لا يتكلم بها مع الناس ولكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يصلح ظاهره وباطنه ان يصلح ظاهره وباطنه مع الله ومع عباد الله لأن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور إنه يعلم الجحر وما يختار ثم وعد رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه ييسره لليسر سنيسرك لليسرة ونيسرك لِلْيُسْرَى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لِلْيُسْرَى الشريعة اليسرى هي الميسرة السهلة التي لا حرج فيها فهذه الشريعة ولله هم ميسرة لا ليس فيها حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا شق عليك اذا شق عليك شيء من الاوامر او النواهي فهناك الرخص الشرعيه التي رخص الله بها لعباده حسب احوالهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين يسر ولله الحمد ميسر ونيسرك لليسر وفي الحديث ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إحما فالدين مبني على اليسر والسهولة ورفع الحرج ولله الحمد خلاف الأمم السابقة فإن الله عاقبها بكفرها وشدد عليها حرم عليها أشياء ليست محرمة في الأصل عقوبة لها شددوا فشدد الله عليهم تكلفوا فعاقبهم الله عز وجل وضيق عليهم عقوبه لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذه مجربه وقد نهوا عنه فالله شدد عليهم عقوبه الله. أما هذه الأمة ولله الحمد فإن الله رفع عنها الآثار والأغلال ويسر وسهل عليها أمور دينها وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ونيسرك لليسرة ثم امره صلى الله ثم امر الله سبحانه نبيه ان يذكر لما علمه الله لما علمه الله وحمله الرساله امره بالدعوه وهكذا العالم اذا علمه الله فانه يجب عليه ان يعلم الناس وان يدعو الناس ولا يقتصر على على نفسه لا يقتصر على نفسه فذكر ذكر الناس بربهم ذكرهم بالوعد والوعيد ذكرهم بالآخرة ذكرهم بالموت والبعث والنشور والحساب ذكرهم بالجنة والنار ذكر فهذا أمر من الله جل وعلا بالتذكير وهو أمر للأمة أمر لأمته إن نفعت الذكرى ايش معناه هل الذكرى لا تنفع أحياناً أو أنه لا تخلو الخليطة من أحد يقبل التذكير على قولين نذكر إن نفعت الذكرى قيل معناه أنه إذا لم تنفع الذكرى فلا تذكر لأنه لا فائدة منها ذلك إذا تعامى الكفار والأشفية وصموا آذانهم وامتنعوا من القبول فلا فائدة فيه فالواعظ والمذكر انما يذكر اذا كان للذكرى فائده ولا اتاذي اما قوم معرضون ولا يقبلون ويكابرون فهؤلاء حسابهم على الله حسابهم على الله هذا قول في تفسير الايه ان نفعت الذكرى والقول الثاني أنه لا تخلو الذكرى من مستمع لا تخلو الذكرى من مستمع وقابل لها وينكثر الإعراض فيوجد في الناس من يقبل يوجد في الناس من يقبل الذكرى ولهذا قال سيذكر من يخشى وهذا المعنى الثاني هو الراجح، أنه لا. ي تعدم الذكرى من يقبلها بقوله سيرزكر من من يخشى الله سبحانه وتعالى ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناس لا تقل ما في فائده ذكر ولو لم ينتفع بتذكيرك الا القليل الا فرد واحد فذكر ان بعد الذكرى سيذكر من يخشى الله سبحانه وتعالى ويتجنبها الاشقى تجنب الذكرى الاشقى الذي اشتدت شقاوته والشقي ضد السعيد الشقي ضد السعيد والاشقى هو الذي بالغ في الشقاوه والعياذ بالله هذا يتجنب الذكرى ولا يصطي إليها ولا يستفيد منها ويستهدي بها وبصاحبها لكن هذا لا يهمنا نحن يهمنا من ينتفع ومن يقبل ولو كان قليلا أما هؤلاء فنحن أقمنا الحجة عليهم وأمرهم الى الله سبحانه وتعالى انك بيناك المستهزئين كلهم الى الله سبحانه وتعالى وانت اديت ما عليك حسابهم على الله سبحانه وتعالى وانت لا تملك الهدايه هدايه القلوب لا تملكها لما يملكها الله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فهداية التذكير مطلوبة للجميع وأما هداية التوفيق والقبول فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فالهداية هدايتان هداية تعليم وتذكير ودعوة وهداية توفيق وانتفاء هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها يتجنب الذكرى ولا يقبله ويرفضها ويسخر منها الأشقى أشقى عباد الله دل على أن الذي لا يقبل النصيحة انه شقي والعياذ بالله الذي لا يقبل النصيحه ويعرض عن التذكير ويسخر من اهل العلم ومن الدعاء الى الله انه شقي تجنبوه لا ماذا تكون عاقبته الذي يصلى النار الكبرى عاقبته أنه يصلى النار يصلى تصلى تصلى جلده بحرها والعياذ بالله الكبرى نار جهنم النار الكبرى التي هي نار جهنم أشد من نار الدنيا أشد من نار الدنيا أشد حرا وأشد ألما من نار الدنيا الذي يصل النار الكبرى ماذا تكون حاله في النار لا يموت فيها ولا يحيي هل يحترق يذهب خلاص لا ما يموت في النار ولا يحيا فيها يكون بين الحياة والموت لا يحيا حياة مريحة ولا يموت لا يحيا حياة لذيذة لا يحيى حياة لذيده ولا يموت ميته مريحة هذه حالهم في النار والغيظ نسال الله العافيه وما لا يموت فيها موتا يريحه ولا يحيى حياه يتلذذ بها بل هي حياة شقى وعذاب والموت خير منها ولهذا يقول اهل النار يا مالك اقضي علينا اللي يقضي علينا ربك يا مالك عخاج النار يقضي علينا ربك يطلبون من الله أن يقضي عليهم بالموت تمنون الموت ولا يحصل لهم والعياذ بالله اللي يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هذه عقوبة أو عاقبة من لم يقبل التذكير ويقبل الدعوة إلى الله ويصغي لكلام الله كلام الرسول الذي فيه خيره وهدايته ونفعه سعادته يعرض عنها ثم لا يموت فيها ولا يحيى ولما ذكر عقوبة هؤلاء ذكر جزاء أهل الايمان قد أفلح من تزكى قد حرف تحقيق يعني قد تأتي للتحقيق تأتي للتقليل قد يجود البخيل مثلا وتأتي للتحقيق قد قامت الصلاة قد أفلح من تزكى قد أفلح والفلاح ضد الفلاح هو الفوز الفلاح هو الفوز والنجاة والسعادة من هو الذي يفلح من تزكى أي طهر نفسه تزكيه معناها تطهير النفس من الذنوب والكفر والشرك والمعاصي تطهر نفسه بالطاعه والايمان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فالتزكيه تكون للنفس قد افلح من زكاها وتكون التزكيه ايضا للمال تكون التزكيه للمال زكاه المال سميت زكاه لانها تطهر المال وتنميه كذلك النفس الطاعه تزكيها بمعنى انها تطهرها من الادناس تطهرها من الادناس ومن الذنوب والمعاصي والقاذورات قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه ذكر اسم ربه فصلى يكفر من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتسبيحه وتكبيره والتهليل تلاوه القرآن هذا ذكر يذكر اسم ربه سبحانه وتعالى فصلى ذكر اسم ربه هذه عبادة قولية باللسان صلى هذه عبادة عملية بالفعل ونص على الصلاة لأنها مفتاح الخير عمود الإسلام وهي مقدمة الأعمال الصالحة وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته ذكر اسم ربه فصلى الصلوات المفروضة والصلوات النوافذ ذكر اسم ربه فصلى هذا هو الذي يفلح يوم القيامة بل وفي الدنيا أيضا أهل الإيمان ولله الحمد في فلاح وفي راحة بال وطمانينه نفوس وانشراح صدور ورضا عن الله سبحانه وتعالى انبساط، وإن لم يكن عندهم أموال وإن لم يكن عندهم أموال فهم مسرورون بما في قلوبهم مسرورون بما في قلوبهم من الحياة الروحية تجدهم أنعم الناس في هذه الدنيا لذكر الله وعبادته وتجد أصحاب الأموال هم أشقى الناس وأتعب الناس في هذه الدنيا، إنما يريد الله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها أن يعذبهم بها في الدنيا وتزدق أنفسهم وهم كافر فالمؤمن في هذه الدنيا في خير ومانينة وانشراح صدر بظن عن الله سبحانه وتعالى طيبه نفس ولو كان ما عنده مال لعمرك ما السعاده جمع مال ولكن التقي هو السعيد هذه السعاده بطاعه الله سبحانه وتعالى والمال ربما يكون عذابا على الانسان اما الطاعه فلا تكون الا خيرا الانسان راحه نعمة وذكر اسم ربه فصلى ثم إنه حذر سبحانه وتعالى عما يسلل عن ذلك فقال بل توهرون الحياة الدنيا الحياة الدنيا ومكاسبها وتجاراتها ورئاساتها من الناس من يهمها الدنيا ما يهمها إلا الدنيا ولا يتذكر الآخرة إنما همه هذه الدنيا الآخرة لا تأتي له على بال أو تأتي على بال لكن قليل بعض بعض الأحيان بعض الوقت لكنه منهمك في هذه الدنيا التي سيفنى ويتركها أو هي ستزول عنه ويبقى فقيرا فهذه حاله بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمونها على الآخرة تعملون لها ولا تعملون للآخرة والآخرة خير من الدنيا وأبقى من الدنيا خير بقى اجتمع بها آذان الوصفان الخيرية هو البقاع والدوام أما الدنيا فانها وان كان فيها خير فانها لا تبقى وقد لا يكون فيها خير وانما يشقى شقاء والاخره خير وابقى ثم قال سبحانه وتعالى ان هذا اي الذي ذكرناه لكم في هذه السوره لفي الصحف الاولى مذكور ما يذكر في هذه السوره مذكورا في الصحف الأولى في صحف إبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء وموسى عليه السلام هذين النبيين الكريمين إبراهيم وموسى التوراة التي أنزلها الله عليه هذا مذكور فيها هذا الذي ذكرناه لكم في هذه السوره من في الصحف الاولى مع ابراهيم ومع موسى عليهما الصلاه والسلام ونص على هذين النبيين لانهما افضل الانبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صحف ابراهيم وموسى وهناك اشياء اصيله في جميع الكتب الالهيه وهناك اشياء كم ينفرد بها بعض الكتب عن الاخر لكن الأصل والتوحيد هذا من في جميع الكتب ودعت اليه جميع الرسل النهي عن الشرك هذا نهت عنه جميع الرسل وجميع الكتب الالهيه مشترك الاخلاق الطيبه هذا مأمور بها في جميع الشرائع الإلهية الأخلاق الطيبة والصدق والبل والإحسان وإلى اخره هذه مذكورة في جميع الكتب أما بعض الشرائع من الحلال والحرام فهذه يشرع الله فيها حسب حاجة في الناس في كل وقت وينسخ منها ما يشاء سبحانه وتعالى لكل آية كتاب. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فهذا من الأشياء المستركة بين الشرائع الإلهية ما ذكره الله في هذه السورة هو من الأشياء المستركة في الشرائع الإلهية وهذا مما يدل على فضل هذه السورة ومكانتها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخصها بالقراءة في صلاة الجمعه مع الاغاشيه وفي صلاه العيدين وفي ركعات الوتر مع قل يا ايها الكابرون وسوره الاخلاص يدل على عظمتها الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نجيب بصوت عال حينما نقول سبحان ربي الأعلى حينما يقول الإمام سبح اسم ربك الأعلى هل نقول سبحان ربي الأعلى بصوت عال هذا ما ورد إنما الذي ورد أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ما هي هذه المنزلة التي لا هي حياة ولا هي موت منزلة عذاب منزلة عذاب وكدر والعياذ بالله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يفهم من قوله سبحانه وتعالى الذي يصل النار الكبرى أن هناك نارا صغرى الدنيا نار الدنيا نار الدنيا نار صغرى نار الاخره عشت وقالوا لا تنفروا الحرق النار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون ونار الدنيا مذكره بنار الآخرة افرايتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة تذكر بنار الآخرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أيها أيهما أفضل أن يحافظ في صلاة الوتر على قراءة هذه السور الثلاث الأعلى والكافرون والإخلاص من أفضل أن يفعلها تاره ويتركها أخرى والأفضل المداومة عليها والأفضل المداومة عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم لكن لو ترتها بعض الاحيان فلا بس خصوصا إذا أراد ان يعلم الناس أنها ليست واجبه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه وهل هي تسعة وتسعين اسماء ام تزيد اسماء الله توقيفيه نعم لا يسمى الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهبه للسنه والجماعه أنه يقتصر على ما جاء في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته ولا يزاد من عندنا شيء لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى ولا أحد أعلم بالله من الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم فنسمى بما سمى به نفسها وسماه به رسوله صلى الله عليه عليه وسلم. وأسماء الله لا تحصى. وإنما منها تسعة وتسعةين من أحصاها. هذه خاصية. من أحصاها دخل الجنة. يعني عرفها وعرف ما أحصاها وعدها وعرف معناها وعمل عمل بها. وأما الاحصى فلا تحصى أسماء الله. قال صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك فقول أو استاثرت به هذا دليل على أن هناك أسماء لم يخبر بها الله عباده وأنه استاثر بعلمها سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ رفقكم الله يقول هل أسماء الله الحسنى مرتبة ترتيبا معينا كما نراها في بعض اللوحات المكتوبة أم أن ليس لها ترتيب حيث إنني قد احفظها على ترتيب الحروف الهجائية وليس على الترتيب المكتوب في بعض اللوحات أسماء الله جل وعلا لم يرد في إحصائها دليل إنما توخذ من الكتاب والسنة، توخذ من القرآن، من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين ذكروها إنما هو اجتهاد منهم حسب ما عرفوه من الكتاب والسنة، ليس هذا على سبيل الحصر أو التخصيص، وما ذكر في آخر الحديث الذي رواه الترمذي هذا مدرج، ليس من أصل الحديث هذا يقولون مدرج. وليس هو من أصل الحديث ولا الذي يكتب في اللوحات أو في الأوراق هذا إنما هو اجتهاد من الكاتب لتتبع ما ورد في القرآن من اسماء الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين الأسماء والصفات وبين الأخبار وبين الأخبار اخبار الله جل وعلا يخبر عن اسمائه وصفاته الأخبار اعم يخبر عن اسمائه وصفاته ويخبر عن الدنيا والآخرة ويخبر عن ما جرى على الأنبياء وأممهم ويخبر عن ما يكون في المستقبل وما يكون في الآخرة الأخبار اعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ما يقال إن أفضل الأسماء ما عبد وما حمد لا ما هو, هو حديث الحديث خير الأسماء خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام هذا الذي ورد في الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن كل ما عبد لله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التسمي بهذه الأسماء وهي عبد المتجلي وعبد النور وعبد المطلب هل هو جائز؟ عبد المطلب لم يرد انما سمي به جد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي بذلك لسبب أنه جاء مع أخيه المطلب أخيه المطلب بن عبد مناف جاء من المدينة مع أخيه وهو غلام أسود فلما من السفر فلما قدموا مكة وراه الناس ظنوا أنه مملوك للمطلب ظنوا أنه مملوك لأخيه فقالوا عبد المطلب هذا سبب تسمية وهذا لا يجوز تعبيد لغير الله لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما تفسير قوله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الارتهاب المبطلون نعم ولو كان الرسول يكتب لق أو كان يقرأ لقالوا إنه يقرأ في الكتب السابقة وأنه جاء بما, بما ذكر فيها كما قال وقالوا أساطير الأولين أن يتمل عليه بكرة واصيلة الرسول ما قرأ في الكتب السابقة ولا كان يكتب بيده عليه الصلاة والسلام كان أميا ومع هذا علمه الله هذا العلم الذي أعجز البشر وأعجز الجن والانس أنه من عند الله سبحانه وتعالى فهذا من أدلة نبوته وكونه اميا وأتى بهذا العلم وهذا الشرع هذا من ادله ومن معجزاته من ادله نبوته الداله على صدقه صلى الله عليه وسلم ما كنت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذن لارتاب المنقذون لو كنت تقرا وتكتب ارتابوا قالوا هذا مما قرأه من كتب الأولين ما قرأه من كتب الأوائل فهذا هذا معنى الآية الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه فجعله غثاء أحوى هل الضمير هو هل الضمير في قوله فجعله يعود إلى المرعى هنا جعل المرعى أخرج المرعى فجعله أي المرعى غثاءنا بدل ما كان مخوراً زاهياً أصبح أغثاء تذروه الرياح أسود بدل ان كان اخضر جميل هذا يدل على فناء الدنيا وزوارها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إنما مثل الحياة في الدنيا كما إن من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يوما فارتج عليه في القراءة فلم يرد عليه أحد فلما سلم سأل ابين اصليت معنا قال نعم قال فما منعك يقول هل ارتجاج القراءة عليه عليه الصلاة والسلام فيه تعارض بين قوله سبحانه سنقريك فلا تنسى لا الشيء يعارض هو وهذا ايضا لحكمه من الله الرسول كان يسهو في الصلاه لاجل حكمه لاجل يعلم الناس اذا سهوا ماذا يعملون يرتج عليه القراءه لاجل علم الناس ماذا يفعلون اذا انغلق على الامام نعم التشريع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يستدل بعض الناس بقوله سبحانه فذكر إن فعت الذكرى على ترك النصيحة لمن يعلم أنه لن يقبلها فهل استدلالهم صحيح أول شيء من الذي يعلم أنه لا يقبلها قد يهديه الله سبحانه وتعالى من يعلم هذا ثانيا لو ما قبلها هذا يقبلها الآخر ومن بلغته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الشاعر لعمر كما السعادة جمع مال القسم بالعمر هل هو جائز هذا لا يقصد به القسم هذا يجري على اللسان ولا يقصد به الحلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأمية كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونقص في غيره هل هذا خاص بعلوم الشريعة منه عام في سائر العلوم الحديثه نعم الأمية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها آية من آيات الله كيف هو أمي وأتى بهذا القرآن وهذه العلوم العظيمة وأما غيره فمطلوب منه أنه يتعلم ولا يبقى اميا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول العلماء يجوز الحلف باسماء الله سبحانه وصفاته السؤال هل يجوز الحلف بالقران وهل هو صفه من صفات الله نعم الكلام صفه من صفات الله والقران كلام الله هو صفه من صفاته سبحانه وتعالى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما تفسير قوله سبحانه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون نعم إذا اهل الايمان اذا غضبوا اذا غضبوا والغضب من الشيطان مسهم طائف من الشيطان وهو الغضب لان الغضب من الشيطان تذكروا فتراجعوا عن الغضب وامسكوا انفسهم عن الغضب فاذا هم مبصرون ذكر الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المقصود في قوله سبحانه سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق المقصود واضح الذين يتكبرون عن الآيات ولا يقبلونها كبرا وعنادا يعاقبهم الله فيصرف قلوبهم فلا تقبل الحق بعد ذلك ونقلب وافيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا قرأ الإمام في صلاة الليل قرأ بسبح يشرع له التسبيح هو تسبيح قراءته هيها تسبيح لا يحتاج إلى تسبيح وهذا لم يرد أيضا كما ذكرت لكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحف إبراهيم تعد من الكتب السماوية بلا شك بلا شك انها من الكتب السماوية نعم ويقول حفظك الله هل المقصود بصحف موسى التوراة ام انها نعم, نعم, نعم توراة صود بصحف موسى التوراة وهي الألواح الألواح التي كتبها الله كتب الله التوراة فيها و <تصفيق> أخذها موسى عليه السلام فلقاها عن الله جل وعلا مكتوبة ولما جاء إلى بني إسرائيل وقد عبدوا العجل غضب وألقى الألواح من الغضب تكسرت من شدة الغضب عليه الصلاة والسلام الغضب لله وإنكار الشرك فالألواح التوراة هي في الألواح نعم كتبنا له في الألواحي من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما هذه الكلمات التي حصل بها الابتلاء كلمات الأوامر الأوامر التي أمره الله بها وإبراهيم الذي وفى أي وفى ما أمره الله به من ذلك لفح من ذلك إلقاؤه في النار وصبره على ذلك من ذلك فجرته من بلاده إلى بلاد الشام وبلاد الحجاز هل هذا من وفائه بما أمره الله به دعوته إلى الله والصبر على ذلك حتى القي في النار هل هذا مما أمره الله به وصبر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فيناه للبيت بناءه للبيت العتيق الذي بوأه الله له وبيّن له مكانه هذا من, من, من قيامه بما أمره الله به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المنهجيه الصحيحة عند دراسة التفسير وكيفية التدرج في كتب التفسير وهل يلزمني أن أحفظ معاني الكلمات الموجودة في هذه التفسير أو يكفي الاطلاع فقط دون حفظ الحفظ طيب إذا تيسر الحفظ هو طيب وإذا لم يتيسر فالاطلاع وتكرار القراءة يرسخ المعلومات في ذهنك وتخير التفاسير الصحيحة تفاسير السلف كل ما تقادم من التفاسير فهو أحسن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أخي في بريطانيا يعمل في إحدى الشركات نعم يقول أخي في بريطانيا يعمل في إحدى الشركات التي لها اتصال وتعامل مع البنوك وعمله على الحاسب وإدخال المعلومات في البرامج في هذه البنوك هل يجوز عمله هذا نعم المعاملات <تصفيق> الربويه لا, ي... لا يتعامل فيها ولا ي... يقيدها ولا يدخلها في البرامج عدمة ربوي لأنه يتعاون معهم قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه الشاهد والكاتب لماذا لا لعنوا؟ لأنهم تعاونوا مع الآكل ومع المرابي هم اكلوا الربا ولكنهم وستقوه وكتبوه وشهدوا عليه هم أعانوهم على ذلك والأرزاق كثيرة قل يا يترك هذا العمل إلى عمل نزيه وعمل طيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تساهل بعض من النساء بالسفر عن طريق الطائرة أو غيرها بغير محرم ومن نصيحة في ذلك صيحة أن تتقي الله المرأة المسلمة أن تتقي الله ولا تسافر إلا مع محرم سواء في الطائرة أو غيرها بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا محرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أريد أن أتزوج زوجة ثانية خوفا على نفسي لكن والدايا يرفضان ذلك فماذا أفعل عليك بإقناعهما ولا تستعجل اقنعهما شيئا فشيئا ولا أظن أنهما سيمنعانك من شيء حله الله لك لكن يحتاج يعني الى اقناع والى رفق نعم يقول فضيله الشيخ وصفكم الله يقول اذا رمى الصائد طائرا فاصابه في جناحه وليس معه ما يقتله به فهل له ان يرميه بالبندقيه مع رقبته ليقتله بذلك نعم البندقية تجهز عليه مع الحلق ومع حلقي ومع المري ومع تفري الاوداج ويخرج الدم لا بس بذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اعتمر معنا ابن أختي وهو صغير عمره اربع سنوات ولم يحلق فهل على ابيه شيء نعم يجب ان يحلق في, في اي مكان ولو في الرياض ولو في اي مكان يحلق يبادر بالحلق لكتم عمرته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا جلس الامام للتشهد الاخير وانا جلست للتشهد الاول لاني مسبوق هل اقول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نعم صل على النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الامام اهل بس. نعم بعض العلماء يقول تكرر التشهول الأول، لكن هذا لا دليل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وقع على ملابسي بعض النجاسة وليس لدي غيرها، ووضعت عليها الماء وغسلتها فلم تذهب النجاسة، هل يصح أن أصلي بها؟ لم تذهب النجاسة معناه أنه ما تطهرت لأن بقاء النجاسة عين النجاسة او ريح النجاسة أو لونها هذا دليل على بقائها فلا تصلي بها حتى تذهب النجاسة لا تستعجل ارسلها وكرر الغسل عليها استعمل المنظفات حتى تزول النجاسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل وجود هل وجود بعض الدم على الثوب له تاثير في الطهاره مع العلم انه جاء من رعاف او جرح بسيط نعم دم دم الانسان نجس دم انما يكون الطاهر الدم الطاهر هو دم لحم الحيوان المذبوح اذا شريت لحم وفي بقايا دم الدم هذا تبع اللحم الطاهر يوكل معه لا بس أما الدم الذي يخرج من الإنسان أو يخرج من الحيوان وهو حي أو غير ذلك هذا نجس تغسله نعم الله تعالى <تصفيق> اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه